وَلَئِنْ أَرْسَلْنَارِي أَنْ فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا لَغَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ السُمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدِبْرِينَ وَمَا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 من بعد قوة ضعفا وشيبة يطلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون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 فاصبر إن وعد الله حسّق ولا يستخف أنك الذين لا يؤمنون